عشره ايام لا يمرون بماء ثم انهم بعض الخلفاء جعلوا مصانع بركه كبيره وجعلوا بطنها يعني مصروما حتى لا يشرب الماء ولم يكن عندهم الاسمنت عندهم بذله الأجر فأبسطوها وعمقوها بحيث أنها تلص أن فولها مثلا شرقا وغربا أنه أربعين مترا وكذا جنوبا وشمالا، وعمقها قد يصل إلى سبعة أمتار فإذا جاء السيل أنصب السيل من الجهات إليها وانتلعت وبقي الماء فيها ثمانية أشهر أو عشرة أشهر فيمر الفجاج ويجدون فيها الماء ويشربون ويسكون راحلهم ويملؤون خربهم وبين كل, بر... كل مصنعين أنه مسيرة يومين كل مسار يومين وجدوا هذه البرات ويمرون ايضا بحرات فيها هجارة وإذا ولما كانت هذه الحرات يشك المشي عليه سير الابل فحصوها الى ان افته طريقا فتجد هناك طريق عرضه نحو عشرين مترا قد ازيلت الحجاره الحره عن يمينه وعن شماله حتى تتمكن من سيره الابل تتمكن من السير عليه يصلون إلى هذا الميكات الذي يسمى كديما ذات عرق ويسمونه الآن الضريبة ولكن حيث أنه لا يمره طريق مسفلت يكل أن يحرم منه أحد ومع ذلك يأتي بعض البغادي وبعض القرى الصغيره الذين فيه يأتي الفجهة ويدخلون منه ويحرمون منه من الضريبة يقتله بالذي وقته بهذه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل العراق ذات تعرف وكذلك كان عائشه ولكن الذي في صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت لاهل العراق اذا تعرت فلذلك يمكن ان عمر وقته وهو لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق قرية خريبة قديمة من علامات المكابر القديمة وتسمى الآن كما عرفنا الضريبة العرق هو الجبل المشرف على العقيد ويسمى كل موضوع شقته الأرض عقيد والجماعة هو عقائد هكذا قال في الاقناع روى انس رضي الله عنه وكان كان يحرم من العقيد لانه كان من اهل البصره سكن انس البصره الحسن بن صالح أيضا يحرم من الربذه الربذه قرية شرقها المدينه والتي سكن فيها ابو ذر رضي الله عنه لما أن عثمان نفاه استقر في الربدة واجعل بها سكن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقول وقت لأهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل أهل المشرك العقيد. عرفنا أن العقيد هو كل ما شقت شقته الأرض يقول ابن عبد البر هو المحفوظ من ذات عرق هو احوط من ذات عرق وكانه قبلها بقليل يقول ولا ينعقد الاحرام مع, مع وجود الجنون والاغماء والسكر الاحرام لا بد له من نيه فالذي يمر بالميقات وهو مجنون ليس له عقل حتى ينوي وكذلك إذا كان مغمن عليه في أغشية وكذلك إذا كان سكران فلا ينعقد الإحرام مع وجود هذه الأشياء يقول وإذا انعكد الإحرام لم يبطل إلا بالردة متى أحرام فانه يبقى على احرامه الى ان يكمله ولا يبقى الاحرام الا اذا ارتد الرده تهبط الاعمال قال تعالى لانك رست لاهبطن عملك هكذا يقول لكن يفسد بالواقع في الفرد قبل التحلل الأول إذا وطع المحرم يعني وطعا حقيقيا وهو الوطع في الفرق فسد نسكا ونسك المرأة إن كانت محرمة ومع ذلك يبقى يعني على إحرامهما بهج أو عمره إلى أن يكمله كيف يقال امرتك فسدت ولكن مع ذلك عليك ان تطوف لها وتاسى وتقصر وعليك الفديه وهو انه اذا وطئ يلزمه بدنه سواء في الاهرام بالامره قبل ان يبدا في الطواف أو في الأمراض الإحرام بالحج قبل أن يرمي الجمرة ويحلق أي قبل التحلل الأول. يقول ابن عبد ابن أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإثيان شيء فيها الإحرام إلا الجماع. أي لا يفسدوا بالخلق ولا يفسدوا بالاحتلام أب وما اشبه ذلك الا الجماع فاذا جامع فاسد نسك رؤي ذلك عن ابن عمرو بن عباس ولا يعرف له مع مخالف فيكون كانه اجماع ومع ذلك يقال هسد أنه شكك ولا يقال بطل الفاسد هو الذي يبقى بقاياه ولهذا قال يفسد بالوقت ثم قال ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء البطران هو الذي لا يكون له ثواب اصلا أبل يبطله ولا يستمر فيه واما الفساد فهو الذي يكون فيه خلاف ومع ذلك فانه يطغيه فالحاصل انه اذا وطع لم يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء يقالوا أكمل نسوكك كمل عمرتك واعك ناسا أعبك طواف يا سعي وكذلك أيضا في الحج أكمل حجك إلى وقعة ليلة ليلة كمل اي أكمل إحرامك عليك أن تذهب وترمي وتهلك وتبقى عليك الطغاه والسعي وعليك ايضا تكميل الحج ان ترمي الجمار في ايام التشريق وتبيت وعليك مع ذلك الفديه هذه الفديه هي كما ذكروا أبدنا كما ياتينا في باب الفديه دليل اتمامه قوله تعالى وأتم الحج والأمرة لله وعليه بعد ذلك أن يقضي هذا النسك الذي أفسده هكذا يكون الشارح لا نعلم فيه خلافه ويقولون إن الإحرام لا يبطل بالإبطال لو انه أراد أن يلغيه نقول لا يبطل بل عليك إتمامه ولو أنك ألغيته كثير من الناس الجهله يحرم بالعمرة ثم إذا جاء إلى متى ووجد زحاما ألغى إحرامه وقال لا حاجة لي في هذه الأمرة خلأ في الاحرام الإحرام ولبس ثيابه ورجع إلى أهله فنقول أنت باق على إحرامك ولو مكفت شهرا أجماعك لأهلك حرام ولباسك حرام عليك وحلقك وتطيبك ونحو ذلك كل ذلك لا يحل لأنك ما كملت نسكك ان الله تعالى قال واتموا واتموا الحج والامره لله فمن تلبس بواحد منهما فلا يتحلل حتى يكمله الا اذا اشترط اذا قال ان حبسني حابس فمح لي حيث حبستني ونقف ونواصل غدا إن شاء الله يعني الأسبوع القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في احتكار القوت واكرام الضيف والجار وبش الى الضيفان وامزح على القراء لتذهب عنه خجله المتنكدي وكن مؤثرا ان كان في الزاد قله ولا تتكلف تعجزن فتفندي ومع بني دنيا ان اكلت فاحتشم ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم آثرهم تسددي والإخوان معهم, والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كلاما ينكدي ولا تحكي أن المضحكات فيشرق ولا تذكرا بولا ولا قدرا ردي ولا تحقر شيئا يقدم للقراء وتعجيل نزر زينة للمصردين ويكره أكل ويكره أكل الترب إلا تداويا وأكل خبيث الريح غير وأكل خبيث الريح غير مصخدي وأكلك أذن القلب والغدة ذكره وحرم شراء جوز القنار وشردي مخافة أن تكون هذه من الأذى التي أجاء الإسلام باستحبابها وتكون من مشارم الأخلاق يقول ويكره أكل الهجم أن يترصداً مع الأذن لكن دون أحضره وطردي وب... وبش إلى ضيفان وامزج على الخرى اللي تذهب عنه الخاجلة المتنكد وكن مؤثرا إن كان في الزادق إلة ولا تتكلف اتعجز النفة أن هذا كله يتعلق بآداب الأكل وما أشبه لما تكلم على الجوار وما يتبين من حق الجار يقول وسيئا مؤذي النفس والمال يا فتاة. الذي يؤذي النفس أو يؤذي في المال فإنهما سواء كل منهما يدفع يدفع أذاه وظن منهما أردها فإن المصدّد ما أتبع ما أخلف فإن يضمنه إذا أثلف مالا فعليك ضمانه. ضمانها إذا أثلف نفسا فعليك ضمانها سواء كان الإتلاف باليد او باله فالذين مثلا يقودون سيارات ويتركون اشياء محترمه عليهم ضمانها فاذا صدم شجره وقلعها عليه ضمانها واذا صدم شاه وماتت عليه ضمانها وهكذا إذا كسر كدرا ونهوه عليه ضمانه كل ما أتلفه فإنه يضمنه سيان يستويان الذي يؤذي النفس والذي يؤذي المال أفتا فظنهما أردأ يعني ما أتلفه فعل المصدد ويكره أكل أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه هو وفردي الذي يتهرى طعام الناس ويهجم عليهم فإن هذا مكروه له عباد الناس إلى علم ان عند فلان الوليمه خجم عليهم لاجل ان ياكل وكذلك ايضا اذا تهرى ان عنده ضيف خجم عليه ليعكل مع ذلك الضيف فيكره اكل الحجوم الذي يترصد مع الاذن حتى لو أذنوا له لكن دونه أي دون الإذن احضره واطرد أي هرمه الهبر هو المانع والتهريم والطرد هو الإبعاد ذكر أن الرجل عند عن صلى الله عليه وسلم وخمسة معه فاتبعهم رجل فلما وصلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا تابعنا فإن شئت اذنت له وإن شئت رجع فقال بل ناذله راهم يمشون واتبعهم ولا يقال انه طهيلي طهيلي هو الذي يدخل بلا اذن على الناس وهم ياكلون او وهم في حفل او في وليمه او نحو ذلك ولكن هذا تبعهم لانه راهم جماعه فالحاصل ان الهاجم يكره ان ياكل الذي يترصد يكره مع الاذن وأما دون الأذن فإنه محظور. يقول وبش إلى الضيفان وامزج وامزح على القرى لتذهب عنه خاجلة المتنكد الضيفان الأضياف الذين ينزلون بها أو الذين تستغيقهم وتدعوهم لغيافة إذا جاءوا فإنك تبشوا أمامهم البشاشة طلاقة الوجه وإظهار الفرح وإظهار السرور والتحية حياكم الله واهلا وسهلا بكم وعلى الرحب والسعة وقدمتم خير مقدما وما عشبه ذلك هذا أمان البشاشة أبش إلى الضيفان وامزح على القراء اذا قدمت القراء الذي هو الطعام فانك تشغل وقتهم بشيء من المزاح الذي يانسون به من الكلام المباح الذي يكون فيه شيء من المزاح اي مما يشبه الكلام العادي الذي يسبب ضحكا وفرحا لتذهب عنه الخجلة حتى يذهب عنه الخجل الذي هو الاستحياء تذهب عنه خجله المتنكد فإن كثيرا إذا نزلوا أو استضيفوا قد يخجلون ويقولون يا ليتني ما نزلت به فاني قد شلفته واني قد أذيت أضيقت عليه ولكن صاحب المنزل عليه أن يبوش إلى الضيفان وعليه ان يمزح بهم معهم حتى تذهب عنه الخجرة والنكد وكن مؤثرا إن كان في الزاد كله ولا تتكلف تعجز فتفند اذا إذا كان في الزاد كله فإنك تؤثر الضيف تترك الزاد له وتتقصر أنت على أكلات خفيفة حتى يشبع ذلك الضيف أو ذلك الذي اطعمته إذا كان في الزاد كله تؤثر الضيف ونهوه وكن مؤثرا إن كان في الزاد كله ولا تتكلف تعجز انها تفند لا تتكلف تكلف نفسك بشراء شيء غالي او كذلك تسرف بجمع الوليمه وجمع الانواع من الاطعمه او ما شابه ذلك او تتكلف ايضا بأن تخسر نفسك وتشتري بدين ونحو ذلك بل تشتري الكفاية لا تتكلف حتى ما خافت أن تعجز وأن تفند الفند الكذب أو الباطل ومع ومع بني دنيا إن أكلت فأختشم ومع, ومع بني دنيا إن أكلت فأختشم وما فقرائهم آذرهم تسدد إذا أكلت مع الناس الاثريه الذين هم أهل الدنيا وأهل ثروات فإنك تحتشم الاختشام هو عدم الإسراف ولكن لا تترك الطعام لاجل الخوف أو نحو ذلك يقول بعضهم لا تهتشم من اكلي كفعل اهل الجهل ما جيء بالطعام الا للالتقام فلا تهتشم اذا اكلت مع الناس الذي عندهم ثروه واما الفقراء هل أولئك تؤثرهم إذا كان في الطعام كله إما أن تتركهم وتقوم وتكركله، أجي به إلا لتأكله. هذه الفكرة تؤثرهم تشدد. ومل أخوان، إن أكلت من بسط، الإخوان معهم إن أكلت أفضل الإنبساط. إخوانك. وأكاربك وأمامك ونفهم أقدمت لهم أكلا فأظهر السرور وأظهر الانبساط أمعهم وأظهر الفرحة أمعهم وتكلم معهم بكلام يدل على فرحك بهم وباجتماعك بهم ووانس ولا تذكر كلاما ينكد أنسهم أن بإظهار السرور والتهية ولا تذكر كلاما يؤكد عليهم لأن هذا يكدر عليهم لا تذكر أنني اشتريت هذا بدين وأنني أعمى دين بكذا وكذا وأنني لا أملك إلا كذا وكذا وقد اشتريت هذا وتكلفت شرائه وكذلك أيضا لا تتكل وتقول إن وراءكم من ينتظركم اقللوا من الأكل اتركوا أكل أكلا للذين بعدكم هناك نساء وهناك صبيان لا تأكلوا الطعام كله اتركوا بابا <تصفيق> إذا كنت يا إخوان فأنبسك وأنتهم ولا تذكر كلاما ينكد ولا تحكي أن المضحكات فيشرق المضحكات القصص التي تضحك كثيرا فإن الواحد مثلا, مثلا إذا ضحك وهو يشرب شارك بذلك الشراب أو كذلك ضحك وهو يأكل فقد يغصوا بتلك اللقمة أو نحو ذلك لا تحكي أن المرخشات فيشركوا ولا تذكر بولا ولا كذرا ردي على الطعام لا تذكر الكلمات الكذرة البول والبراز والكذر والأوساخ ونهو ذلك لا تذكرها وأنت معهم على الطعام ولا تذكر مثلا إن عندنا مكان ساقدر وإننا بحاجة إلى من ينظف هذا المكان وإن هذا المكان هذا يحتاج إلى من يغسله وإلى من ينظفه لكونه قد حصل عليه بولا أو نحو ذلك لا تذكرني البول ولا الكذر الرجيء ولا تهكر شيئا يقدم للقرام إذا جاءك الضيب أو الطارق إذا قدم أنما حضر لا تتكلف ولا تهتكره ولو كان قليلا إذا قدمت أو هذا الذي نجده واعذرونا عن الباقي أو مثلا أكلوا ولا نريد. أن تتركوا لنا سؤرا أو إفاضلة من الطعام هذا الذي حضر إعلان تكلف لا أهتكر شيئا لا اقول إن هذا قليل لا أقدمه لهذه الأضياء أنت لا تقدر الا هذا فقدم الذي تقدر عليه لا تحقيرنا شيئا يقدم للقراء يعني يقدم للأضياء أو أقدمه للطاركين الذين طرقوا أو للذين اكترافوك أو للذين زاروك أقدم لهم ما خبط إن وجدت فاكرة إن وجدت مثلا خضارا إن وجدت تمرات إن لم تجد إلا مثلا تمرا ولبنا ولبنا إن وجدت مثلا خبزا ولو يابسا ونحو ذلك فقل هذا الذي نجده وأذرون عما لم نجده يقول وتعجيل نزر زينة للمصرد تعجيل النزر النزر الكليل الشعر الكليل يقول إنه زينة زينة للمصرد يقولوا هذا الذي أجده أعجله لكم ولا أحبسكم لا أحبسكم يوما أو نصف يوم انتظروا أن أجد مثلا ذبيهة أو نحو ذلك أبل أعجله ولو كان اجرا ويكره أكل الترب إلا تداويا وأكل خبيث الريح غير مصخد التراب ليس بطعام فيكره أكله اذكروا ان بعض النساء يتأكل من الطين إذا حملت وتستلذ به ولكن الأصل أن التراب والطين ونحو ذلك مرض فيكره أكله لكن لو قيل ان هو فيه دواء جاز التداوي به وأكله به الريس الذي له رائحه كبيره اذا كان قد تغير تغير اللحم يعني اخنز واصبح منتنا فاكله مرض وكذلك اذا اذا خاش التمر او الخبز او نحو ذلك اذا كان اليه غير خبيث غير مسخط غير مستشار فاكله مكروه لانه قد يجلب مرضه واكلك اذن القلب والغدد إكرهان في القلب طرف يسير يسمى أذن القلب هذا يكره أكله قد رأس الاصبع قالوا إنه ليس صحيا وكذلك اكل أكل الغدد ينبت في بعض الغنام غده تكون في الحلق ورمة مثلا فهذه الغدة إذا ذبهت الشاة يرمى بها لأنها تجمع مرضا كذلك الأورام التي تكون فيها الكتابة في حلق الغنم ونهوه يكره أكلها لأنها غير مستثاغة ومستثاغة. وحرم إشرى جوز القمار وشرد القمار هو اللاعب الذي يكتسب صاحبه عليه مالا ويسمى الميسر ويلعبون بالجوز يلعبون به بيقولون من من قصاد أو من أنجه فيه فله هذا المال فيأخذ بعضهم مال بعض فلأجل ذلك حرمه الله حرم المعيسر وكرنه بالخمر فكذلك جوز الكماء الجوز الذي يلعب به حرام حيث أنه يجلب مالا حراما ونفس في بهذا والله اعلم